وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطرفوها الا قال مطرفوها ان وجدنا اباءنا على ام تُو وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُقْتَذُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذب واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء من ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى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 وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ